نجوم وفيها بريق النجاين وتصدع للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين نجوم وفيها بريق النجاين وتصدع للناس في كل حين لتملا كل رحاب الفضاء بنور الهدايه للعالمين دعات الى الله تسمو بهم رسالاتهم فيه في سما الخالدين لهم في قلوب يا العباد شذان وفي ذكرهم عابق الياسمين على درب من في الورى يبتدا أبا القاسم المصطفى والامين يقودوننا لمراس النجاة فهم وابحاق عماد السفينه نجوم وفيها بريق نجاي وتسطع للناس في كل حين لتملا كل رحاب الفضاء بنور الهدايه للعالمين دعات لهم فرحه عندما يرون سعاداتنا مؤمنين وحين نميل بأهوائنا ترى دمعهم في مساء حزين فمن يا ترى بعدهم يمتطي ركاب التناصوح في المسلمين ومن يا ترى يستميل العصاه يحذر من رقده النار نجوم وفيها برك كل جيل للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين فيا شمعتان في ظلام الدجى سلام عليكم على السائرين بركب الدعات لتبقى لنا حضارة ماجد ودنيا ودين حضارة ماجد ودنيا ودين حضارة ماجد ودنيا ودين